أيها الأخوة، يعيش البعض الحياة الدنيا على أنها له وعلاعب وزينة لا أكثر، ولا إن جاء وصفها كذلك في كتاب الله، فإنما جاء ذلك تهوينا لأمرها وبيانا لحقارتها، ولكنها ليست كذلك بالنسبة للمسلم، حيث يراها مزرعة للآخرة. عاقبتها إما إلى مغفرة ورضوان أو إلى عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وحين يخيل لأخرين أن الحياة طيش وعبث وضيع للأوقات وانتهى كل المحرمات وزهد في العبادات والطاعات يراها آخرون ميدانا للتنافس في الطاعات وسلما للجنان وأعالي الدرجات يرونها مقاما للعبودية الحقة لرب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيها المسلمون يتسع مفهوم العبادة في الإسلام ليشمل أمور الدنيا والآخرة ويدخل فيها مع حسن القصد والنية رعاية الأهل والولد. والبحث عن الأسباب المشروعة للرزق وفي ديننا يسأل العبد عن عمره فيما ما أفناه وعن شبابه فيما ما أبلا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما ما وعن علمه ماذا عمل به وليس للمسلم أن يطلق لعينه نظر كيف يشاء ولا لأذنه السمع كيف متفق فكل أولئك كان عنه مسؤول ومن هنا. ننبه إلى خطيئة أصبحت ظاهرة انساق لها عدد من الشباب والرجال تهلك بها الأوقات وتضيع فيها الحقوق والواجبات ويغيب فيها القيمون على على الأهل والأولاد حديث اليوم عن العزلة عن الأهل والأولاد إنه حديث عن الجلسات المطولة والسهر بلا فائدة في الاستراحات. والمزارع ونحوها إنها ظاهرة تستحق الوقوف والعلاج حينما تكون سلوكا مستديما يحجب الرجل عن أهله وأولاده أو يغيب فيها الابن طويلا عن بيته وأبويه وإخوانه أو تشل الموظف عن إتمام عمله أو تعيق المعلم عن الوفاء بمتطلبات وظيفته أو تقطع المتسبب عن البحث عن مواطن رزقه. أو تكون على مادة أو تكون مادة للاجتماع على أمور محرمة أيها المسلمون كم ضاعت أسر حين غاب عنها القيمون وما ظنكم ببيت يغيب عنه الولي شطرا من النهار وزلفا من الليل فضلا عن أولئك الذين جعلوها سكنا لا يحضرون إلا إلى بيوتهم إلا في وقت الوجبة إن لم يأكلوها في الاستراحة أين الشعور بالمسؤولية هل يظن أولئك المفرطون أن ذويهم أشبه بالحيوانات ليس لها إلا أن يوفر لها الماء والغذاء كلا فالمسؤولية عظيمة ودور الرجل في البيت لا يعوض. وكيف يطيب الوكيف يطيب الجلوس والأنس بعيداً عن الأهل والوالد والولد ولو قدر عليهم سوء لظاقت بهم السبل وهل ترضى أيها العاقل الحر الكريم أن يقضي الناس حوائج أهلك وأنت في سهر ولهو ولعب وأسوء من هذا لو وقع انحراف في بيتك لا قدر الله نظر لطول غيبتك وضعف رقابتك، فهل ترى غيرك مسؤولا أمام الله؟ إننا كثيرا ما نتحدث عن ضياع الشباب وانحراف الفتيات ونلقي باللائمة عليهم وننسى أننا نسهم أحيانا في هذا الفساد والضياع بضعف أدوارنا في بيوتنا وبين أبنائنا وأهلنا وعشيرتنا. وهل يستطيع العدو أن يخترق البيوت المحصنة؟ عباد الله المسلم مسؤول أمام الله عن ضياع الأوقات بلا فائدة، فليس الوقت عبأ ثقيلا يقضيه المرء كيفما اتفق، بل هو في حس المسلم مزرعة للآخرة وطريق موصل إلى الجنة، ويرحم الله أقوام كانوا ولا زالوا. يشحون بأوقاتهم أكثر من شحنا بأموالنا، فلا يضيعونها بدون فائدة. وكيف يطيب لك أن تضيع زهرة شبابك أو دهرا من عمرك فيما لا يعود بالأثر الحميد عليك وعلى مجتمعك وأمتك؟ وهل بلغ بك تبلد الإحساس وعدم الشعور بالمسؤولية إلى درجة استطاع الأعداء فيها؟ أي يشغلوك بسفاسف الأمور عن أوضاع أمتك، إخوة الإسلام، إنني أربأ بكم عن ضياع أوقاتكم سدا، لكنني سائلكم عن رأيكم في هذا الموظف الذي أنضال إليه ساهرة، أترونه يأتي لعمله مبكرا، وإن كان، فما نوع المعاملة التي سيتعامل بها مع الراجع؟ إنها مزيج من مدافعات السهر والإعياء، يرافقه ضيق في النفس وتقصير في الأداء، وتعطيل لمصالح الناس، وانشغال الفكر بأحاديث الصحبة وبرامج السهرة. وما ظنكم بالمعلم الذي هذا شأنه؟ أترونه يأتي للدرس محاضرا ولالطلبة موجها مربيا أم ترونه كسولا مهملا؟ أيها الأخوة، كم نرى شابا لا يملك منزلة يؤوي به نفسه ويستر به أولاده، ولكنك تراه ينفق في الاستراحة كل ما جمع، ويضل يكد ويكدح وتستوعب الاستراحة كل ما جمع، ويبقى الأهل والولد في مكان مستأجر، وهكذا. يصرف المال دون مواربة ولا غر وأن يضيع المال إذا ضاعت الأوقات وماتت الهمم ومال جرح بمية إيلام إخوة الإسلام إذا كانت تحذير عن مجرد إضاعة الأوقات والتقصير في أداء الواجبات في هذه الأحواش والاستراحات فالأمر أعظم وأخطر حينما تصاحبها المنكرات ويكون الاجتماع على المحرمات وموقّع ومقارفة الفساد بأي لون من ألوانه، وإن لم يكن هذا ولا ذاك، لم تسلم هذه الاجتماعات المطولة من غيبة أو نوميمة أو استهزاء تنساهك به به, أع... به الأعراض وتحمل به على الظهور الأوزار، وكم هو عزيز أن يكون القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والقراءة في كتب السلف وسير الصالحين. مادة لهذه الاجتماعات وغيرها، فتحف بالمكان الملائكة وتغش المجت... المجتمعين السكينة ويذكرهم الله في الملأ عنده، وكم هو عظيم أن تكون اجتماعاتنا تعاونا على البر والتقوى كما أمر بذلك ربنا لا تعاونا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولك ولكم وليسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أما بعد عباد الله ما أتعس حياة الساهرين إذا كان السهر سبيلا لقطعهم عن شهود الصلاة مع المسلمين وهل ترضى أن تحشر في زمرة المنافقين؟ إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وما أنكد حياة الخالان إذا كانت على الفسق والفجور الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا المتقين. أخي العزيز. إني مذكرك ونفسي برقابة الله إن كنت ممن ميسترون بهذه الاستراحات ونحوها عن أعين الخلق ليمارسوا ما شاؤوا من الآثام بعيدا عن رقابة البشر ورقابة الله فوق كل رقابة وهو الذي يعلم السر وأخفى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ورابعهم.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 في حكم الانعزال بهذه الاستراحات التي تزاول فيها المنكرات استفتق البك والاثم ما حاك في نفسك وكريهتان يطلع عليه الناس أيها الآباء أيها الأولياء الفضلاء إني أجل عن ضياع أوقاتكم وأترفعوا بك بكل عاقل عن إضاءة الدين والدنيا. في هذه الأحواش والاستراحات، ولكني أنبهكم ناصحًا وشبقاء على أبنائكم وإخوانكم الشباب، فهل تأمّلتم في غيابهم حين يغيبون وهل تعرّفتم على أصدقائهم حين يروحون ويجيون؟ إننا نخشى أن تكون بعض هذه الاستراحات مصيدة للشباب بها يفسدون ويفسدون. ومن خلالها يبدأ خط الانح... الانحراف في غياب من الموجه والرقيب، فتنبه رحمكم الله لمكمن الخطر وصلوهم بالرفقة الصالحة التي تعو... تعينهم على تربيتهم ورغبوهم في, كت... في حفظ كتاب ربهم وبعد إخوة الإيمان، فهذا نداء أخوي. وجهوه للمبتلين بالجلوس طويلة في هذه الاستراحات، وأذكروهم فيه برقابة الله، برقابة الله أولاً فيما يعملون أو يدعون، وأذكروهم إن كانوا متزوجين بحق نسائهم وحنين أطفالهم وحاجة أبنائهم وبناتهم إلى توجيههم حين يمسون وحين يصبحون. وإن كانوا شبابا عزابا فأوصيهم بالبر بوالديهم وحفظ أوقاتهم والاستعداد لمستقبل حياتهم أنصح الجميع بعدم الإسراف في الجلوس في هذه الاستراحات فالعافية مطلب والسلامة لا يعدلها شيء والفضيحة لا قدر الله تسيء إلى البيوت الشريفة وإن كان لا بد من الجلوس فيها للأنس والراحة. فليختَر فليختَر الواحد الرفقة الصالحة، وليكن ذلك أحياناً وبعد التأكد من سلامتها من كل ما يخده المروءة والدين، إنني على ثقة أن بعض من مرتادي هذه الاستراحات عقلاً في تصر تصرفاتهم حريصون على دينهم، ولكنهم ربما في خض في خضم القافلة ساروا. وإذا ذكروا تذكروا وأنابوا وفيها كذلك شباب أحداث غرر بهم والأمل معقود بعد الله على استجابتهم لنصح الناصحين ومشورة المربين أيها الآباء والمربون عليكم بالرفق والحكمة فبالكلمة الطيبة تنفتح المغاليق وبالهدية تتقارب القلوب وبالزيارة والنصيحة فردم الفجوة أيها الأولياء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستر يسترعه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لراعيته إلا حرم الله عليه الجنة لا تجلبوا لبيوتكم ما يضر بأهلكم وأولادكم احذروا أن يفجأكم الموت وأنتم على تفريطكم ألا وصلوا وسلموا على نبيكم حيث أمركم الله في كتابه الكريم فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد ورض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك ومننك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أنصر عبادك الموحدين اللهم أنصرهم على عدوك وعدو اللهم وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا يا رب العالمين اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ردهم لأهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم فرج من عندك يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم اللهم اقتلهم بسلاحهم وسلاح المؤمنين يا رب العالمين اللهم وآمننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاته امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم وصرف عنهم شرارهم يا قوي يا عزيز اللهم تبع للتابين وهذى المسلمين اللهم لا تتوفنى إلا وأن تراضى عنا يا رب العالمين اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا استغفر الله العلي العظيم واتوب إليه استغفر الله العلي العظيم واتوب إليه استغفر الله العلي العظيم واتوب إليه اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مجللا صحا طبقا دائما نافعا غير ضار تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اعطنا اللهم انزل علينا من خيرات السماء وأنبِت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم آتِ أرضَنا زينتَها اللهم آتِ أرضَنا زينتَها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون